اغيب وذل طائف لا يغيبو اغيب اغيب وذل طائف لا يغيبو وارجو رجاءا لا يخيبو اغيب وذل طي في لا يغيب لا يغيب وارجو رجاءا لا يخيب لا يخيب واساله السلامه من زمانن بنيت به نوائبه تشيب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 ومِن تَفْرِيجِ نَائِبَةٍ تَنوبُ وَمِن كَرَمٍ وَمِن لُطْفٍ خَفِيٍّ وَمِن فَرَجٍ تَزُولُ بِهِ الكُروبُ وَمَنْ كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم حيث رحمته يسوب يا ملك الملوك اق عل عثاري فاني عنك ان اثني الذنوب وامرض للهوى لهوان حظي ولك ليس غيرك لطبيب لي فامر روعتي واكبد حسودا فإن النائبات لهن يوب وآنِسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجن بأطفال صرار أكاد إذا ذكرتهم اذوب ولكنني نبذت زمام امري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حوله واعتصامي به واليه مبتهلا اتوب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 وصلي على النبي وآله ما